Selam aleykum, hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام فبحمد الله وتوفيقه ذكرنا من سورة البقرة ما صح في فضلها وعرفنا الحكمة من تصدير بعض الصور بالحروف المقطعة وذكرنا في الربع الأول من السورة موقف الناس من القرآن الكريم وذكرنا أن الله عز وجل قسم الناس تجاه القرآن الكريم إلى ثلاثة أصناف المؤمنون وقد ذكرهم الله في أربع آيات والكافرون وذكروا في آيتين والمنافقون وذكروا, وذكروا في ثلاث عشرة آية بعد ذلك ذكرنا أصناف أو أوصاف المنافقين ومثلهم في القرآن الكريم وأن الله جلّ مثلهم بمثلين ثم عرجنا بعد ذلك على الربع الثاني وذكرنا فائدة ضرب الله عز وجل الأمثال وأن الحياة لا يمنع الإنسان من فعل المعروف وذكرنا بعد ذلك مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى ثم بدأنا في قصة آدم أبو البشر وذكرنا بعض الاستفادات منها ومنها معنى الخليفة وهل يجوز أن نقول أن الإنسان خليفة الله في الأرض وهل الخليفة معناه أنه معصوم والتليل على ذلك ثم أجبنا هل الملائكة اعترضت على خلق آدم وكيف علمت الملائكة أن هذا الخلق سوف يكون منهم الإفساد في الأرض وسفك الدماء وعلمنا أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر ثم ذكرنا في آخر هذا الربع مطالبة الله عز وجل بني آدم بالإيمان بالقرآن وشرعنا في الربع الثالث وقلنا أن في هذا الربع قال الله عز وجل أتأمرونا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون ذكرنا أن مخالفة العلم للعمل وقبح ذلك وكون ذلك من العالم أشد قبحا وكون ذلك من العالم أشد قبحا ولا يمنعنا تقصير ما يعلم الإنسان التقصير في نفسه أن يأمر بالمعروف وأن يأمر بالبر فالله عز وجل ذكر ومدح من يأمر بالبر وأنهى وذم من ينسى نفسه وأن يعطي نفسه بعض الحظ من ذلك البر فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وهذه الآية الله عز وجل وابخ فيها على علماء بني إسرائيل أنهم يتركون أنفسهم فلا يأمرونها بالبر وهم يقرؤون التوراة وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد والأمر لهم بالإيمان به واتباعه ومع ذلك فهم كانوا أبعد الناس الناس عن الإيمان به ثم وابقهم فقال أفلا تعقلون ثم بينا الله عز وجل كيفية الاستعانة على الأمور الشديدة فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فالاستعانة الصعاب يكون بالصبر والصلاة ثم ذكر فضيلة الخشوع ذكر فضيلة الخشوع فقال إلا على الخاشعين فهذا الأمر يكون عليهم هينا إذن فالخشوع يؤدي بالإنسان إلى استسهال الصعاب إلى استسهال الصعاب فكل منا على نفسه أن يجلب ويحصل ويسعى دائما في تحصيل الخشوع حتى يستسهل الصعاب وما أكثر الصعاب في هذه الدنيا أيضا بعد ذلك أمر الله عز جل بالتقوى فقال في غضون كلامه لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي على عالمي زمانكم وتقوى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس غيرها شيئا ولا يقبل منها شفاعة فإن شفاعة لا تنفع الكافرين إن الشفاعة لا تنفع الكافرين ولا يؤخذ منها عدل لو كان هناك عدل أي فدية ولا هم ينصرون لأنهم ما قدموا في حياتهم ما يقولوا بهم إلى هذه النتيجة فلما فقدوا ذلك في الدنيا ونسوا الله فنسيهم بعد ذلك الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بالنعم وكيفية مقابلتها في خمس آيات ذكر أربع نعم في خمس آيات متوليات ذكر أربع نعم أربع نعم فقال وإذن نجيناكم من آل فرعون يسومنكم سوء العذاب ما هذا السوء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذه النعمة الأول النجاة من آل فرعون ومن عذابهم الآية الثانية والنعمة الثانية وإذ فرقنا بكم البحر أي صيرناه فرقتين، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وأنتم تنظروا، أنتم تنظرون من نعمة الله عز وجل أنهم نظروا لهلاك فرعون حتى يصدقوا ذلك، بل جعله بل جعل خروجه من النهر أو من البحيره آية. آية لغيره لأنهما كان يظنون أن هذا الجبروت أن يموت فقال وأنتم تنظرون يعني هلاكه ليس فقط ولكن حتى يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم أن يروا هذا الفرعون أمامهم هالكا ثم بعد ذلك الله عز وجل يمن عليكم بالعاف بعد أن قابلتم نعمه وأراكم آياته ومع ذلك قابلتموها بالكفران فما زالت ثيابكم مبتلة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون لا أعرف سلوك هؤلاء وأخلاق هؤلاء القوم إن الله عز وجل لم يخلق أخبث من هؤلاء ولا قلوب مشيطنة من هؤلاء يمن عليهم بالنجاة من البحر وهلاك فرعون ويخرجون فعليهم شكرة بل حينما يخرجون يأتون على قوم يعكفون على أصنام لهم يقولون لنبيهم ولرسولهم اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها ووفضلكم على العالمين ما, هذا ما هذه المقابلة انظر لسلوك بني إسرائيل أمام النعم وأمام الآيات كيف يقابلونها شتان, شتان شتان شتان لهؤلاء القوم وحق لهم أن يقلب الله عز وجل باطنهم وظاهرهم فيمسخهم إلى قرادة وخنازير يمسخهم إلى قرادة وخنازير ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هؤلاء ما تجري عليهم آية وتأتي أختها إلا كفروا بها والعياذ بالله ومع ذلك وعد موسى ربه أربعين ليلة وفي الأعراف ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقاة ربي أربعين ليلة حتى يقابل ويلاقي ربه ويكلمه ثم يستخلف موسى على قومه أخي هارون وقال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولكن هؤلاء لما غاب عنهم موسى زين لهم من أعماله أنهم جمعوا حليهم وجعلوا منه عجلا جسدا له خوا وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنس موسى رحي أب الرب يقابل ربه ولكن هنا ربه فنسي فنسي أن هنا ربه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فوتينتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى في هذه المدة أخبر وكلم الله عز وجل موسى أخبره بأننا قد فتن قومك من بعدهم وأضى السامري فهؤلاء قد عبدوا العجل وأعلمه ربه بذلك وحتى لنأتي لصور الأعراف وهود وطاه وغيرها ولكن نذكر ما نحن فيه حتى يكون عندنا تصور لقصة موسى في أربعين يوم أخلف على قومي أخيه هارون وحدثت عباد العجل في هذه الأي في هذه الأونة. قالوا إذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم التخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم هذه هي النعمة الثالثة أن عفا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وهذا العفو له قصة ن نقولها إن شاء الله بعد هذه الآيات <تصفيق> ثم النعمة الرابعة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وهذه أعظم نعمة أن يكون لهم دستور يسيرون به في حياتهم فيكون سبيل هدى يعني مش أريد دستور نحن مش أريد دستور دستورنا موجود وكان في كل عهد دستور موجود أنزل أبعث الله أعظم الناس أخلاقا وكمالا وهم الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتب ليكون دستورا وهدى للأمة فما حاجة الأمة لدستور أو دستور مكمل أو تشريعات ليس الأمة حاجة في ذلك فهذه النعمة الرابعة خمس آيات متواليات فيها أربع نعم لبني إسرائيل فكيف كانت مقابلتهم لذلك إنهم كما قال إني والجن والإنس في نبع عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي هكذا كان حالهم ثم الله عز وجل يبين إلى هذه المصيبة وهذه الوقعة وذلك الذنب الذي وقع فيه بنو إسرائيل وهي عبادة العجل أنها ردة هؤلاء الذين يتملقون ويتشدقون ويقولون كيف نقوم نقيم حد الردة نقول أن حد الردة موجود في كتب السابقين في كتب السابقين وهاكم أدلوا على ذلك ما قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل حينما ارتدوا بعد إيمانهم وعبدوا العجل ماذا كان ماذا كانت توبتهم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ماذا فقتلوا أنفسكم يبقى المرتد الذي حصله ما حده القتل فاقتلوا أنفسكم ما معنى قتلوا أنفسكم الأي ليقتل من لم يعبد العج من عبد العج فقتلوا في يوم واحد سبعين ألف مش عارف سبعين ألف مرة واحدة كده يعبدوا العجل يعني خلاص مفيش خير في البلد خلاص مفيش خير في هؤلاء القوم قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إقامة الحدود خير لكم عند بارئكم والله نعم ذلكم خير لكم عند بارئكم لأنها خيانة عظمى خيانة عظمى لا أقول خيانة في نظام الدولة أو خروج على الحاكم فخروج على الحاكم معروف في كل التساتير أن حكمه القتل فما بالنا إذا خرجنا على الله عز وجل فتوبوا ذلكم خير لكم عند بريكم فتاب عليكم أي هذه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك فتاب عليكم إنه التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا إذا هذا الآية السابقة في مسألة حد الردة ومشاريع قتال المرتدين حد الردة أنهم ايه؟ أنه ارتدوا كيفية ردتهم؟ أنهم عبدوا العجل وقتال المرتدين فقتل من لم يعبد الأجد من عبد الأجد وكانت هذه هي سيرة الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما فعل أبو بكر في قتال المرتدين ثم قال وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره هنا مسألة الرؤية انظر كيف كان القوم غلاظ القلوب أنهم طلبوا موسى رؤية ربه فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون إلا حصل لمن طلب الرؤية في الدنيا الصعق الموت ماتوا ماتوا في يوم ثم بعثهم في يوم الآخر وهذا صدقا لقول النبيين صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وماذا بأهل السنة والجماعة أن رؤية الله عز وجل في الجنة للمؤمنين أما في, في الأخرة للمؤمنين وفي الدنيا لا يرى أحد ربه حتى يموت والراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرى ربه الراجح أنه لم يرى ربه تمام؟ ليس لأن الله لا يرى كما يقول معتزل وغيرهم من أهل الفرق الضال كما يستندون ذلك بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير وفي قوله لن تراني وهذا مبحثه في التوحيد في العقيدة فنقول أن مسألة الرؤية واضحة في هذا في هذا التشريع أيضا أن الله لا يرى في الدنيا والدليل على ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون والدليل على أن ليس هذا الدليل على أن الله لا يرى قول الله تبارك وتعالى لما جاء موسى لميقتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تران قال لن تران وسؤال الأنبياء بما لا يجوز لا يجوز سؤال والله عز وجل ما لا يجوز لا يجوز على ذلك والله عز وجل لا إذا سألوا بأشياء لا تجوز يرد عليهم الله عز وجل كما قال نوح رب إن نبني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ثم يقول إني أعظك أن تكون من الجاهلي وهنا لم يرد على موسى ويقول لو إني لا أرى ولكن قال إن لن أنت بوضعك الحال وتلك الهيئة لن تراني ثم ضرب له المثل في ذلك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت أليك وأن أول المؤمنين مسألة الرؤية أن الله جل لا يرى في الدنيا وماذا في الأسنة الجماعة أن الرؤية حق للمؤمنين في الآخرة ويتفوتون في الرؤية فأهل القرب والسابقين يرون ربهم كل يوم بالعشي والإبكاء أما عوام المؤمنين فإنهم يروا ربهم كل أسبوع في يوم المزيد يبقى في هذا الربع لو ربع نأخذ الفوائد سريعا والعناصر مخالفة العلم العمل وقبح ذلك وكونها من عالم أشد قبح ليأتأمر الناس بالبر الاستعان على الصعاب بالصبر والصلاة وفضله الخشوع وهو قوله واستعين بالصبر والصلاة وجوب تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح وما هي الشفاعة قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعت ولا يوخذ من عدل ولا هم ينصرون تذكير بني إسرائيل بالنعم وكيفية مقابلتها هذه في الخمس آيات المتوليات أربع نعم متوليات حد الردة ومشاريع قتل المرتدين من قولي وإذ قال موسى لقومية قومي إنكم ظلمتم أنفسكم مسألة مسألة الرؤية وأنه لا يرى أحد الله إلا يموت وإذا قلت يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا بعد ذلك علة الحياة كلها علة الحياة كلها شكر الله ادري على ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ايه يبقى علة البعث وعلة الحياة ايه هي شكر الله يبقى اذا كرست حياتك كلها كلها في شكر الله هذا هو المطلوب منك وإن تشكره يرضه لك يبقى هذا بالنسبة لآخر عنصر في هذا الربع مسألة الجهاد والحذر من التمرد على الشرع وتأول النصوص فالبالك الربع ده أعمال يتكلم كده على مسائل وحدود شغال الأيام دي. ونحن عملنا نكتب ليه الدستور، تمام نقول للناس يا جماعة اتقوا الله عز وجل نحن نتكلم على بني إسرائيل والاستفادات منها ثم هذه الأشياء موجودة عنده أي أنه نص مقرر تستقيم به حياة الأمم وهؤلاء الذين يصدرون لكم القانون هم من اليهود والنصارى الذين حرفوا حرفوا الكلمة من بعد مواضيعه وأنتم الذين قلتم من قبل سمعنا وأطاعنا هل أنتم تطعون الذين قالوا سمعنا وعصينا ويحرفون الكلمة من بعد مواضيعه فما لكم كيف تحكمون لماذا لا يتنصاع تلك الأمة المحمدية لربها ولشرع ولسنة نبيها ألا يكون ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مسألة وآخر عنصر هو عنصر مسألة الجهاد والحذر من التمرد على الشرع وتأويل النصوص هذه المسألة عشان يبقى عندنا تصور للقصة كاملة أن بعد حدوث عبادة العجل بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله عز وجل وتركيه هارون خليفة له في قومه عبدوا العجل فكانوا بذلك مرتدين فكانت توبتهم قتلهم فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً قاتل من قاتل الله عز وجل وهؤلاء السبعين من صفوة بني إسرائيل ممن لم يعبدوا العجل فطلبوا أن يسمعوا كلام الله فأسمعهم الله وأعلمهم بخبر التوبة فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فأنزل عليهم ساعقة فأهلكهم فماتوا جميعا ثم أحياهم بعد يوم وليلة ليشكروه وليعبدوه وأنعم عليهم بتضليل الغمام في هذه الأثناء قبل تصليل الغمام بعد هذه القصة من اختيار سبع الرجل وطلب هذه الأمور طلب موسى من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وكما قال أجل في سورة المائدة ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها تبوا أنت وعملت إيه إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها تبوا وظفتكم إيه فإن يخرجوا منها فإن داخلوا ما شاء الله هؤلاء أولو القوة والبأس قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون بس ادخلوا بس فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه القرية كان يسكنها العمالقة قوم جبن بهد هؤلاء اليهود والله من يعرف اليهود هؤلاء لا يمشون إلا بالكرباق وباليد الشديد والبطش وعلمنا الله ذلك أراد مصلحتهم وقالهم خذوا الكتابة بقوة ما أخذوه حتى رفع فلقهم الطور وإنه لم ينفع مهم إلا موسى لأنه كان ذو بطش وكلام شديد أما هارون كان ذو رحمة عليهم قال لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع علينا موسى فهؤلاء لما قالهم ذلك قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هنا كانت استجابة ورد من بني إسرائيل كان ردهم ذلك على النبي وعلى الأمر أنهم خالف قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض جد بقسة التيه في سحراء سيناء ينشف سيناء واسعة يذهبون فلا يعرفون لهم طريق ومع ذلك بوجود موسى وهارون معهم انظر كيف أصاب الرسل والصالحين لأن أكثر القوم كانوا نتاه كانوا مخالفين للدين فأصاب الصالحون ما أصابه ومع ذلك في هذا التيه الله عز وجل أكرمهم وأنعم عليهم بالمن والسلوة وصلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوة كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بقوا في هذا الته أربعين سنة وفي خلال هذا الته مات موسى ثم مات هارون وأوصى من بعده ليوشع بن نون في هذا الوقت لكي نعلم ولكي تعلم الأمة والناس كلهم أن الصلاح يأتي بجموع الأمة لما قامت هذه الأمة لكي تنصر شر الله عز جل لو تطلب الله عز جل كانت الثور فصلحت الأمة والتغيير حدث بالمجموع فلما كان من قوم موسى المجموع فاسد لم يحبس التمكين لموسى أما لما صلح القوم مع يوش عبد نون ولما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة فدخلوها حدث لهم التمكين فلم يحدث تمكن مع رسولين كريمين وحدث لتلميذ ونبي كان تابعا لموسى عليه السلام فتاه حس تمكن له وفي ذلك فإذا عباد الله أنه يجب علينا أن نجمع الناس على كلمة سواء فإن الدين لا يأتي بأفراق بأشداد متفرقون لا ولكن تأتي بجمعية الناس على طاعة الله تبارك وتعالى أما أن يكون حالنا كذلك يفت في عض هذه الأمة كل في غمرة ساهون وهذا في شتاة وهذا في واد وهذا في واد فلن تنصلح هذه الأمة فيجب علينا أن نأخذ بجمعية ومجموع هذا الأمة لدين الله حتى يحدث التغيير أما التغيير لن يحدث ولكم في قصة موسى عبر. إلى مسألة الجهاد والحذر والحذر من التمرد على الشرع وتأويل النصوص فهؤلاء الذين قال لهم يوشع بن ندخل الأرض المقدس أي بيت المقدس سجدا راكعين مطمئنين قائلين حطة أي دخولنا الباب سجدا حطه لذنوبنا انظر للسلف والكبر فقالوا فدخلوا على استاهم استهم مقعدتهم ولم يدخلوا سجدا ولم يقولوا حط حطه بل قالوا حبة في شعيره وقالوا حنطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. القول في الربع الرابع أول عنصر تذكير تابع تذكير الله لنعم لبني إسرائيل بالنعم والمطالبة شكرها والحذر من كفرها، فهذا يسبب الذلة والغضب. اثنين العبر بالحقائق لا بالألفاظ. ثلاثة وجوب الوفاء بالعهد والأخذ بالشرع والأخذ بالشرع بحزم وحرمة الاحتيال على المحرم وحرمة الاحتيال على المحرم العنصر الرابع والأخير قصة البقرة وما يستفاد منها إبقى أربع عناصر فراب الرابع تذكير بين إسرائيل بالنعم والحذر من كفرها الثاني العبر بالحقائق لا بالألفاز الثالث وجوب الوفاء بالعهد وأغذي الشرع بحزم وحرمة الاحتيال المحرم الرابع قصة البقرة وما استفاد منها أما بعض المعاني المهمة في ذلك استسقى أي طلب السقيا تعثو العثو هو أكثر أكبر الفساد القثاء الخيار والقتة وغيرها الفوم قيل الحنطة وقيل الثوم لأنه ذكر بعدها البصل الذلة أي الصغار المسكنة أي الفقر والمهانة الذين هادوا اليهود خاسئين أي مبعدين عن الخير ذليلين نكالا أي عقوبة فارض لا فارض ولا بكر الفارض المسنة والبكر التي لم تلد لا شيئة فيها الشيئ العلامة أي لا يوجد لون غير لونها عوان بين ذلك أي وسط بين الفرد الفرض والبكر ذلول أي الريضة التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة منقادة مسلمة لا شيئة فيها أي سليمة العيوب إذا رأتم فيها أي دفعتم في أمر قتلها أما هذا الربع يبدأ وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فها أيضا متابعة لتذكير الله جل وجل بالنعم على بني إسرائيل لما عطشوا في التيه لما عطشوا في التيه استسقى موسى ربه خلي بالك مع النوم وجدوا وجدوا في التيه بذنوبهم مع ذلك لم ينقطع فضل الله عز وجل عليهم لوجود نبيهم فقال استسقى موسى ربه في التيه فسقاهم بتفجير الماء اثنى عشر موضعا ونهاهم عن الفساد في الأرض وارتكاب المعاصي وبينا من سوء أخلاقهم عدم الصبر لن على طعام واحد سبحان الملك يعطيهم المن والسلوى لحم وعسل فلم يصبروا على ذلك وحدثت منهم رعونة واستبدلوا الملحمة والعسل بالفوم والبصر فذكرهم موسى بعاقبة ذلك كما ذكرهم بنتيجة كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء واعتدائهم في السبت واحتيالهم على المحرم وأن هذا كان سابب الذلة والغضب من الله عز وجل ثم نأتي للعنصر الثاني وهو العبرة بالحقائق لا بالألفاظ وهي موجودة في قولي تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجره إذا هنا النسب لا قيمة له إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح ولا يتم الإيمان الصحيح إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى العبرة ماشيش عشان اسمه يهود وده العبرة بالله ليست باسمه وقتل اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم كذا وكذا نقول ليست العبرة بال بالألفاظ إنما العبرة بالحقائق والمعاني فمن آمن وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يذكرهم الله عز وجل بالمثاق والعهد حينما امتنعوا من تحمل العمل بالتوراة خذوا ما آتيناكم بقوة فلما امتنوا عن ذلك رفع فوقهم الطور كأنه ظل حتى أذعنوا حتى أذعنوا وأمرهم بالالتزام بالشرع خذوا ما آتيناكم بقوة لا بضعف ولا بتردد ولا بخور يجب عليكم أن تثبتوا في إيمانكم وتعملوا بالأحكام وتقيموا الحدود خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه تدعوا إليه وتعملوا به ذكرا بالقول والعمل ودعوة إليه فأمروهم بالالتزام بالشرب بحزم وذكرهم بجرمة الاحتيال على المحرم عندما حرم عليهم الصيد يوم السبت فخرقوا ذلك واحتالوا فمسخهم الله قردة خنازير قردة خاسئين زليلين كل ذلك مواقف لبني إسرائيل تبين عن ظلمهم وعتوهم وخبث طويتهم وخبث نفوسهم ثم ينتقل بنا القرآن إلى موقف آخر وقصة أخرى ألا وهي قصة البقرة هذه قصة رجل قتل ابن أخيه استعجال للإرث قصة رجل قتله ابن أخيه استعجال للإرث ثم ألقاه في حي غير الحي تعمية منه فلما اختلفوا في القاتل كانت هذه القصة. وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا انظر كيف ردهم على كيف ردّهم على نبيهم قالوا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الجاهل هو لكلامه دايما هز هزل هزار أما النبي لا يحدث من ذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سوء سلوك بني إسرائيل مع الأنبياء بسم الله والحمد لله يقول ابن القيم يقول ابن القيم الأفضل في أوقات الآذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن والاشتغال بإجابة المؤذن سأل بعض العباد شيخا فقال إذا أذل المؤذن وأنا في جمعيتي على الله يعني نفحال وعمل أبكي وخاشع وكذا وكذا وأنا في جمعيتي على الله فإن قمت وخرجت نفقت يعني خرجت من هذه الحال وإن بقيت على حال بقيت على جمعيتي أي على هذه الحالة الطيبة مع الله تبارك وتعالى فما الأفضل في حقي فقال إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعية على الله حظ نفسك وروحك وأما إجابة داعي الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى فمن قدم حقا وحظ النفس والروح على حق الرب فليس من أهل إياك نعبد وإياك نستعين تبين لنا من قصة البقرة ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون وتبين أيضا حرمة الاعتراض على الشارع قال اذبح بقرة لما تعطر اذبح أي بقرة امتثل لأمره ونهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر أو النهي ولكن ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسلوه أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمه كن سهلا سلسا حتى لا يشدت عليك فإن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تجادلون الله فيما وأرأف بكم ولا تجادلون المخلوقين يقول قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي بقرة ما هي ايه بقرة اذبحوا بقرة قالوا ما هي قال قال يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون خلاص افعلوا ما تؤمرون لم يسكتوا ولم يفعلوا ما يؤمرون وكيف يفعلون ما يؤمرون وهم بنو إسرائيل وهم اليهود كيف يفعلون ما يؤمرون ليس هذه صفتهم قالوا متشددين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقولنا بقرة صفراء فاقع اللونها. شديد الصفر تسر الناظرين قالوا افعلوا قالوا دولنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه عليهم نعم الله البقرة شابه عليهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لا تستخدم في الزراعة ليس مذللا. تثير الأرض ولا تسقي الحرفه مسلمة لا شيء فيه. خدمة هتوه هتوه مسلمة لا شيء فيه. لا فيها عيب العيوب ولا ليس فيها لون غير لونها. شوف الرد. قالوا الآن جئت بالحق وقبل كلامك إيش جاي بالحق. سوء أخلاق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال أهل العلم لو أنهم لو لم يقول يهود إن شاء الله لم يهتدون ما كانوا مهتدون لما قالوا دولنا ربك لنا ما هي إن البقر نشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدوا انظر لفائد الاستهسماء كيف يكون فيه الحل وفيه البركة فهذه بعض الفوائد من قصة البقرة من فوائدها أيضا تحاشي الكلمات التي يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قولهم الآن جئت بالحق ده يفهم منها إيه؟ انتقاص الأنبياء يعني مع كلا إيه؟ هم لا يأتوا بالحق ولكن الآن جن بالحق أيضا نفهم من قصة البقرة الكشف عن نفسيات اليهود قالوا إذ قتلتم نفسا فاترأتم فيها تدفعتم في أمر قتلها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى يريكم آية يريكم آياته لعلكم تعقلون هل هم استجابوا هل هم تضرعوا هل هم شكروا بل قصت قلوبهم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة الله اللي يقول كده إن اليهود قلوبهم كالحجارة هؤلاء تنتظرون منهم رأفة بنا أو بإخواننا في فلسطين أو بالأسرة أو بنساء المسلمين والله ما فعلوا ذلك مع الله ولا مع رسوله وأنبيائه بل كانوا يفعلون مع أقوامهم يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءه انظر كيف كان حالهم فهم كالحجارة أو أشد قسوة حتى الحجارة منها فايدة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كما حدث معهم اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه 12 شطعين وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا منه مَاءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين آتؤوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد، فقسَت قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. ولكن اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها إذا كنتم ميتين، فاطلبوا من الله عز جل أن يحيي قلوبكم. إذا كشف عن نفسيات اليهود. لأنهم يتورثون الرعونات والمكر والخداع لا ينفع من معهداء ولا سلام ولا موثيق ولا غير ذلك فقد نبذوها مع أنبيائهم ونبذوا عهد الله وراء ظهوره فاليهود من أقصى البشر قلوبا إلى اليوم ومن علامة الشقاء قساوة القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وأبعد القلوب من الله القلب القاسي أفتطمعون من كد هذه هيئتهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وأنتم وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفل تعقلون في هذا الربع نأخذ العناصر سريعا سلوك أهل الكتاب مع رسلهم وكتبهم سلوك أهل الكتاب مع رسلهم وكتبهم مما يقطع الطمع في إيمانهم مما يقطع الطمع في إيمانهم اتنين التحذير من الفتاوى الباطلة التحذير من الفتاوى الباطلة وإبطال الانتفاع بالنسب والتحذير من خطر الذنوب صغيرها وكبيرها الثالث ميثاق بني إسرائيل وبنوده والاستفادة والمستفاد منه والمستفاد منه من هذا المثال أربعة نعمة إرسال الرسل إلى الأمم وإنزال الكتب وموقف الأمم من ذلك, وموقف الأمم من, ذلك. من المعاني في هذا الربع يحرفون التحريف والميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه التحريف هو الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه الميثاق هو العهد المؤكد باليمين وقولوا للناس حسنا حسنا أي حسن القول تظاهرون أي تتعاونون الخزي الذل والمهانة قفين أن يقف بعضهم بعضا غلف وقالوا قلوبنا غلف أي عليها غلاف يمنعها من الفهم يستفتحون أن يطلبون الفتح بغيا أي حسدا وظلما أول شيء سلوك أهل الكتاب مع رسولهم وكتبهم مما يقطع الطمع في إيمانهم دي عرفنا منين غرف عنهم من قبيل الغش والاحتيال وتحريف الكلم من بعد مواضعه وتبديله يحرفون الكلم ويبدلونه أيضا مع ما فيهم من النفاق والكذب وكتمان الحق في ملاقات المؤمنين حتى لا يحتج المسلمون عليهم بالحجه. حتى ظنوا أن ما يخفنه يمكن إخفاؤه على الله. ذلك ظنوا. وهذه في الآيات الأول في الربع الخامس من أول أفتضعون أن يؤمنوا لكم والآية التي بعدها لا قل الذين آمنوا التحذير من الفتاوى الباطلة وإبطال الانتفاع بالنسب. والتحذير من خطر الذنوب من أول قوله تبارك وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى عدة آيات ثلاث آيات وراءها فهؤلاء العلماء المحرفون لكلام الله يكتبون أوراق الباطل وينسبونها إلى الله مجلس كوك فعلها اليهود وتبعهم النصارى أصبح يكتبون سكوكا بالغفران لهؤلاء ينسبونها لله ليتوصلوا بها إلى أغراض دنيوية سافلة فيحلون ويحرمون فيحلون ويحرمون تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد يحرفون الكلم فيحلون ويحرمون بل ويتبجحون بأنهم لا يعذبون وقالوا لن تمسل النار إلا أياما معدود يتبجحون أنهم لا يعذبون لأنهم ينتسبون لملة اليهود حيث قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا أيضا وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار يتبجحون بأنهم لا, يعذبوا لا يعذبون يقول الله عز وجل في هؤلاء بل أنتم بشر ممن خلق وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم هؤلاء الذين نظروا إلى أنهم شعب الله المختار وأنهم لا يعذبون ما دموا على ملة اليهود وإلى أربعين يوما ثم يخرجون وليس الأمر كذلك إنما هي الخطايا والحسنات إنما هي الخطايا والحسنات ثم بعد ذلك تكلم الله جل عن ميثاق بني إسرائيل وبنوده وبنود هذا الميثاق أول حاجة عبادة الله وتوحيد وهذا أول موثيق وأول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأول بند في الميثاق هو عبادة الله وتوحيد ثانيا الإحسان إلى الوالدين ثالثا الإحسان إلى ذي القرب رابعا اليتام خامسا المساكين سادسا من, من بنود المواثيق معاملة الناس بحسن الأدب وخالق الناس بخلق حسن إقام الصلاة إتاء الزكاة عدم سفك دماء بعضهم بعضا ولا يخرج أحدكم ولا يخرجه من داره بغي وعذ وعنة وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل وسيلة إذا ده بنود موجودة في بل إسرائيل تبي إحنا أمة الإسلام والأسر كثيرون أ فلا يجب علينا فكاك هؤلاء فيحرم عليهم عدم سفك دم سفك دمائهم بعضهم بعضهم بعضا ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم بغيا وعدوانا وإذا وقع أحدهم في الأسر وجبا فكاكه بكل وسيلة فقابلوا ذلك إه ردهم على تلك البونود وهذه المواسيق أول حاجة ثم توليت من بعد ذلك التولي والإعراب وأنتم معرضون اثنين نقد المثاق فبما نقضي المثاقة عدم الوفاء بتلك المواثيق ثلاثة قتل بعضهم بعض وإخراجهم من ديارهم وأخذ الفدية خمسة أو أربعة الايمان ببعض الكتاب والكفر البعض الآخر أفتأمنون بعض الكتاب وبعض الكتاب وتكفرون ببعض مما عرض هؤلاء إلى الخزي في الدنيا والآخرة كذلك يلحق تلك الأمة أنها إذا آمن ببعض الكتاب وكفر البعض يلحقهم من الخزي ما لحقه أولا فاعتبروا يقول الأبصار فلا يحق لنا أن نأخذ ببعض الشرع ونترك بعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فالخزي يأتي منها هنا التراخي في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ماذا يستفاد من تلك البنود العمل بها بالبنود والمواثيق اثنين يستفاد منها تعرض أمة الإسلام تعرض أمة الإسلام لعقاب الله إذا تطبقوا بعض الشريعة وأهملوا بعضها وأهملوا بعضها نستفي نستفيد من تلك البنود والمواثيق أيضا كفر من يتخير أحكام الشرع بما يوافق هواه فيعمل بما يوافق هواه ويرد ما لا يوافق هواه أيضا نستفيد من ذلك كفر من لا يقيم دين الله إعراضا منه إلا من يقيم دين الله عز وجل إعراضا منه يحكم الله وتلك الأيات تبين لنا كفره آخر شيء من العناصر وبها نختم نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى الأمم وموقفهم من ذلك وذلك يأتي من قولي تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتابة وقفينا من بعده بالرسل فما زال السياق يذكر بني إسرائيل بنعم الله عز وجل عليهم ليحملهم على الشكر لحملهم على الشكر فيؤمنوا فيؤمنوا فذكر منهم من تلك النعم اعطاء موسى التوراة وإرسال الرسل بعده وإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح القدس جبريل عليه السلام ومع ذلك لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم ويكفرون بهم فالله عز وجل يذكرهم بإعراضهم ويذكرهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هؤلاء يستفتحون على أنصار وأهل المدينة ويستفتحون على العرب بأنه سوف يظل, يظل هذا زمان يظل فيه إتيان وبعثت نبي نحاربكم ونقاتلكم معه كان يستفتحون العرب فلما جاءهم أي النبي كفروا به فقبحا لهم على سلوكهم وعلى حسدهم وعلى عدوانهم الحامل لهم على كفرهم فباءوا بغضب وعذاب فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين هذا وبالله التوفيق ما ذكرناه في تلك ثلاث أربع في هذه المحاضرة فنسأل الله تبارك تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. <تصفيق>